اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما عطيت وقنا واصف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تضرير ولا يذن من وليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفر ك ما تحون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصا. I'll take you شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم وغفر لهم ورحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسى مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطا. والتقى بوحدنا اللهم نارس وحشتنا في القبور وآمنا يوم الفزع والنشور يا عزيز يا غفور اللهم عز الإسلام والمسلمين ودمر عدى الدين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل يا إلهنا من خذل الدين واذكروا يا ايها الذين امنوا خذر الدين يا أحببت ونبريدو مي بوف ديكاما براند اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا